وَإِذِ يَتَحَادُّونَ فِي النَّاءِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الذات ولقد آتينا موسى الهدا وأمرتنا بني إسرائيل الكتاب هدوء وذكرى هدوء وذكرى لآل باب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. Bighair sultana ätaهم Fir Sudurihim صدورهم Illa kibbrumma Hum bibalighi Faistagith Billah Inna hu Hوا السميع البصير Lakhalku السماوات Valar Ackbar Min Khalq Nasi وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن är الناس لا يشكرون människor الله ربكم skäms. الله ربكم Allahs الله ربكم خالق كل شيء لا är Allahs هو Det är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 att dälkom allah rabbukum dälkom allah rabbukum fatabara kallahu ودعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين